يقولون لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُم أموالكم ولا أَوْلَادُكُمْ أعدكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أتي أحدكم الموت؟ فيقول رب لولا أخرتني. لا اجل قريب فاصدقوا عكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم